بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعزتهن وأحصوا العزة واستقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة